غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تبارك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 والذين ي ي ب ت و ن لربهم س ج د و ق ي النابلسي م ا ا و ذ ي يقولون ن ر ب اصرف عنا ع ذ للعلوم ا ل ا س ا ء ت ت م س ق ل ا م ا ا و ل ذ ي ن إذا أرسلوا فقوا ل موسوعه النابلسي م وكان ن للعلوم ا ي الاسلاميه ل ن ف ل ل إلا بالحق و ن و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 وكان الله غفورا ر ح ي موسوعه ا م ن ت م ل النابلسي ح ا ف إ ه يتوب إلى ل ل ه م ت ا ا ا و ن للعلوم ا ي ش ه د و ر وإذا و الاسلاميه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 والذين يقولون موسوعه ر ن النابلسي ن إماما للعلوم الاسلاميه ر وعزون الغرفة ب م ا ص ب ر و ا و ي ل ق و ن ف ي ه النابلسي تحية و ا د ي فيها ن ح ن للعلوم ق ا ل ا س ل ا م ر ب ي لولا دعاء ربي موسوعه ل ا النابلسي ل ل ف س و م ا ل ا ن ل ا م ا